يوم تكون السماء فالمهل وتكون الجبال فالعهل ولا نسأل حميم حميما بصرونهم يود المجرم لو يهتدي من عذاب يومه لبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميان ثم يكيه كلا إنها أزاعة للشواء تدعو من أدفع وتولى وجمع فأوعائه إنسان خلقها دوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير مدوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للساهل والمحروم والذين يشتقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشتقون إن عذاب ربهم غير محفظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا عنى أزواجهم أو فامات أيمانهم فإن ذهم غير ملوش فمن اهترى وراء ذلك فأولئك هم العادلون وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ والذينهم وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ حَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُقَرَّبُونَ فَمَا آَلَيْكَ الَّذِينَ هَجَرُوا قِبْلَتَكَ مُصِرِّينَ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلَى الشِّمَالِ عَنِيدِينَ فَيَصُمُّوكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا أَلَا إِنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُّسْكِنَهُ إِلَى خَيْرَاتٍ مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِتَضْيِفِ رَأَوْهُمْ يَطُوفُونَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يَعِدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ جِرَاعًا فاشتت ابصارهم ترهقتهم الليل ذلك اليوم الذي كان